واشهدو أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدًا وعلى آله واصحابه ومن طبعه بصان إلى يوم الدين أما بعد أعنبسة جمعي تفسير كي قرآن ككرم كاها درسي جينا نرؤون نوغد آيات تضلاد من سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى امنوا برنايا بالله الله ورسوله رسول كي سنه رنايا وانفقوا بحيا مما ملك يداكم جعلكم الله مستخلفين في الله والله غالب عليه في مال كهديس الذين آمنوا وحققوا ميثاقهم بينكم دينكم حالا بينكم دينهم وانفقوا بخير مما حولهم الله مالك الله سيي وحكمه اطع الله قد وحوس نار اجر اجر الكاس الكبير وين امبلان وما لكم معاني سغناي لا تؤمنون بالله الله خالق والحال ما حق اله الا لكم اله ابن الرسول رسول كيدعوكم كي وينيرا لتؤمنوا بربكم رب الذين انتم عبادنا وينيرا والحال ما وينيرا قد ظلكن لوك الصوره او ظل ان كان لا اله الا هو ان ربكم ينه ان كنتم اداتي المؤمنين وقحوم اين المال مال ماكم من ا فالان احرا فالان احرا تؤمنوا هو الله الذي واحد كم ينزل سوره على عبده الذنكي سكركيس ايات اياما ايات او بينات حق حق ليخرجكم الله من كبحه يا درتكم ايات كان وسودجيار رسولك من العلومات المبديال كان ينكبحيو الى النور يفتين كان وين ينبحيو وان الله الله رؤوفا ومتريط بلان بكم انكم انين تريد بري يو انين تورا مرق الرسول كسو بيراه كيتا رحيم وعمتنا حارث بابا اينكم معرسى بإرسال الرسول وإنزال الكتاب رسولك صدرت يسى كتابك صدرت جنس وعلكم معي نسغبا الله تنفقوا في الله تنفقوا إن اطمن مالكم كنكم في سبيل الله جدك عله معي والحال ما اضمن ملكي نفيس الاه كوب بحمل الله على كله سوسن عبي ميراث السماوات والارض اريالك يا مولا لدخل دود لا يستوي مص مصنا منكم اذا كاله عينكم اليه من بقي عن فقد حياه من قبل الفضح فرشدته وهو قاتل ده العالميه إيا ومن أنفق من بعد الفطح وقعتنا قد فطحك كذب مالك بحيه قال الله لك ورا الله ورائك بعد فطحك كذب قال الله لك الله مالك بحيه أعظم أياك وينبالا درجة تنعاق من الذين تبكيه كان درجة ويهن أنفق مالك من بعد ومن بعد الفطح او وقاتلو دغالمن وکلن دمان دو کی فضحک الله الله هو الله قال يا الحصن جنبي والله الله بما تعملون واحد ثمين اذا خبير وامرح الذيك واكما يخرط الله الله اماحنا قرضا امح امحدا حسنا ولاكسن او فيضعفوا مركس الله فوابت كله الله له منكس ويرهن الله وحوس ماي اجر اجر كيس كريم او Rasul kisa buneia, malk ja jantide gaante uutsi tene, hoiame hei tšili, hedekedivina mahaid bono, vati jalo kova, irehei forsetsi, ja irehei malkas mamul kise univei, ja vati kaspru tsebdele siie, ja rukefei ideisto, ja vau kubiki joob deripoolim, ja irehei ralli, ja kei hei, e hei suhana, ja ta Ta'ala ila wuuri aminu humayya billahi allah iyo rasuul rasuulkiisa dadki awalkaa awalkuma ismaayo iimaanka kusugnaado osiye celay astimraariyo iimaanki mi kusugnaado osiye celay kuwa awalkuma آمنوا بالله الله ورسول رسولكي صرفناه وعنفقوا بخية مما مالكي وحكم مدعا جعلكم الله وإن كذلك المستقل فيه هو خليفه روغيه علي استخلافك واحدة هرائب مالك أبوناه دانه يجري هبابنا لا تشير ما الله هين ومراك هرائية مالك هي سجري ايدي ويوجد سبك وليتشيو سب ولي ارغان تالك وغل الشي abuguna ma hayd doontid ee wa ka tagi doonta dadka dambeeya gacanta Alla u gali doona marka waqtigaas yarkaa ahaysato fursad ka dhigo Ilaahay ku caabudo riliisa fudud hadii kara waxa in aad igana xisaabtu ku raacdo dadka wanaagsan Ilaahay waa qadaraduu inaa tabaadadu aad ku taqirsho dadka danbeeyay gacanta intee u galo ay rabbi ku caasiyanad adigu macaasida ruukalmayadna ku qasartay idan fursad wa waqtiga yirka aad nooshood maalka gacanta ku hayo waqtiga asileey ilahiladisa ku galo hantidaaba riilla rabbi neeshbuuwayna wa فقرابيه ترك باهني قرابه وهي مساكين تكويد الى روح سبحانه فالذين ذكر امروا حقرهم ايه منكم من كان حال عينكم الذين المؤمنين طاعه او ايمان كره او وانفقوا بخير اي مما الله حاري اللهم ضدك أصوحا أصونا في أجر أجرك كبير ويه وي مرك إلى هذه الأمرين مالك بحنتيسة مالك نبيه يهامد بن آدم كنه قد بأي يهامي تحايرك يهامي يهامي يهامي سمالك يضدك أبهي يهام إلى هذه الثواب كي يأجرك أصونا يضدك بحين الضباق لكي فالذين ضدك آمنوا حقا هنا منكم دينك حالي لكم يجيهين او وانفقوا فيه مما خولهم الله به اليسوق مئه له وحسنوا نيات اجركم كريم وينبروا ومالكم محاين نسناوا الالهي اي شيء لكم محاين نسناوا صبتم عيطا لا تؤمنون بالله الله خالق الله خالق ادم لا تؤمنون بالله حال الله أبنان همينين والحالنا أبنان همينين الله الرسول الرسول يدعوكم إن كبيرا لتؤمنوا إنكم أيضاً بربكم ربكين والحالنا أبنان كبيرا قد أقضى الله خريقوا إن كجاقضي ميثاقكم بلنك من الوقر الصورة فأبلت إن كجاقضي بأنه ربكم لا إله إلا هو فرب الله منك قد قالوا ألسْتوا بربكم ونين وانكر كانوا وحاكران إن اعدنها إن اعدن رب موعي وركيت بداي رب يا مطر مركه إليه وين روح ليه الله معين الله عليه ما الكوير ربي ود يريدكم وحجرا وح يريدكم وحجرا ان كانك اعوذ بالله الله سنهوروا بلاك كغا قاد او من كغا قاد ان ربينيه الىدان حقك وله مرت وا ما هي سبب تكين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صحابته انه يقول اي المؤمنين اعجب اليكم ايمانكم مؤمنين تقاق اسكو فيريدان كو ان الله يعظم حق الايمان ايمانكم اي خمهيه كو ان كو يعظم كبلن واكو مار كان الصحابه ييرهن الملائكه ملائكه لا يظ الله يرضى اللهم ويفعلون ما يؤمروا ايمان بدانا او ايمان كخوك وحي يرد له الامريكي سوما خلافه وحو ان ريدلغه وويو وحو كاريب انه لو غماق ما نروي رسول الله عليه وسلم وما لهم لا يؤمنون وهم انتحب اي الله يا مالك محاكه marka wax la la yaabo macay raabigooyay والله خاصا لأي يا ابنائي نبي صلى الله عليه وسلم وما اللهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليه ما يحل يا انبياء محاكين كبيرين يصربوا مي. وحي لي يفسر دقائيا مالك الله حضر لأي يقيني تأغي ليلة النهارة وحي لي يفسر دقائيا مركعيني سقنادان وصدبوريه ومسقنادان عقا وحلو غلي يا رمه انبياء مركاس الى صحابته نحن وعنك مرك بيسر مراقبتي حين قلبل لياك بانو او انسانين امبيدي حد قوله كيرتوا صديقينتوا وصحابتي ما بيغوا الله عليه وسلم وانا الا تر لا تؤمنون وانا بين اقولكم وخلا ليا بوك ايمانك بالماني اني غير الدفع تاجر وحي يغوسو دغه وصلوا ورا الله ساع في حق ربي وح وسلامه كاشا كده النبي ميشن جوه دوت تيي مركه سبب كيني كرطا اما ان ده جوه امر ولا لكن انا اني شيغي يورو قوم يجدون صحف فيها waad qaraalka imaani ma bi maaysa arag loo waxyo waxay helayaan quraan kii waxa qadaku quraan markaas ay dumaynayaan faaci wax ku quraan إلا وهو سبحانه وما لكم مع آلهة لا تؤمنون بالله الله آلهة من حميم محيطه وحق ان كان الله آلهة من حميم والحال الرسول رسولك يجعكم وينير لتومنوا بربكم ربك الذين اتميدام وينكويرا والحال وينير قد اخذ الله قرينك قال ميثاقكم بل انكم لقرخونه فاو يكوير اراستو بربكم مركو نبي ادم ادكي ساسا ساروا سدا جوجير او دورته تاسن مرني مثال ان كنتم اداته المؤمنين هو احق ما لنا تشويكي يا يوسف ان كنتم من الايام ما علم مال حكم مد مخضاد وقت غام قولنا بك إنهم بحجوهو ووقت غاموه عبدون إن أتحق رمي غام محايلة لقيام الحجة عليكم حالي حجوهوك يدوشي نقولكم وحضو الضغطان ومهر كالتام حاكينك لأينا بنا نحق رمي هو الله الذي وامدك ينزل كسرة جي على عدله الدون كيس كور كيس آيات آياله. آياله. آياله بينات عط ايضا حقا عضينا اوقفه اسكا ديديكارا دو قيرلاويه لكن ما بيعيك ارتوى فهمه سيدا طرحه دا وحول با الله عضينا ايضا عضا احبا ايضا كالسانه الهي كسوده يا عضون كيسا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماله هو ووي وحي يقب بسوده ايو دي المنت ايو ماركا لغا حدونا تا سنة واحد كتوسيادا مخلوق دراجة اوغارة الدولي ما كسرهي ده مجيب والدراجة ده غصرهي ده إنه قد قحقتي يوه علم الدولي هو وين أدانه ويهي إبادة يساسوه دراجة قحقه ده هو الله الذي اقومتك ينزل سوته على عدده ايضا يقول يسايا يائيات ايضا يبينات عدده حقي باطل كالعبينا مجموع صوتك يا الله ليخرجكم فاعلك الله اكو بنان الله نبي يريد امام البغوي الله بالقران من الظلمات الى النور ان الى هيئتكا صار قران كاسو صوتك يصير ديك كان لو صوتك يجيك مجديك انو وبخده مجديالك جهلك شبهاتك يا شهواتك كل مكادم ليحيجكم الله ان انكسر درايدد القران كنسودجيه من اضلومات نقديا كفرك نفاقك شككك شركك جهلك يا بلال ارم وعلمك يا هارونك يقيم في ايمانك فاسر علمك يا هارونك ايمانك يقينت ان ويقول امام البقوي وقيل معناه قول رجح اللي يقتفح الفائل كان الله لا اله غيره مرجع يريد وقيل ليخرجكم لي الرسول الى هيمكم رسول كنسدج اياتك حسو يريد ان من الظلمات الى النور بالدعوه يرست وير كوي يريهو كسار دعوه وير كوي يريهو باخذ الكتاب والصن الرسول انك الذي يقول victorious الله يخصutni الوحن الظاهر OVER رسول músculo اللو يخص分 وإن الله الله الل concentration من how to live وإشترك من أنبذر رحيم وإهم محرس محرس من أنبذر إله الخوج ي Xing نجمع إرسال الرسول وإن ذا البتل إله سبحانه وإن سبحانه وإن كلم قول بعد بإرسال وإن زال الكتب رسوشة الأوسوات ديرا إياك كتبت أسواتكين وأعظم رحمة أو إلهي الضوامل أو نحريستك نحريست أقوه يوي أو إلهي الضوامل أو نحريستك كتاب قاس وحقوحة دينا يا حق سيدا قرحة لقوحة وحقوحة دينا داريقات كوبة جديد الهنددول يأكد حقوحة دينا داريق هلاك يمارك وخطوصه كأجد ديجا وكوله وكاسا قابل محاريس قدومها الى الله غلله قلميده ما جيبت كتاب الرسول دي جيره صونا صابر marka qofki kitab kale kab qofkas wa qof rahmat bi allah qab wa qof nasib bar qofdan oo muslim وأنه يستطيعون أن يكون هناك ثلاثة مرة وأنه يكون هناك ثلاثة وما لكم معاين سبنادي أي شيء لكم شيء الذي سبنادي يكون له ويكون له الله تنفقوه فيه الله تنفقوه إن أبناء وقوم بهم في سبيل الله جدك الله جدك الله إن أبناء حولهن sababta in ku keenayda macayf xoraa hmiyada allahayda allah soo male soo asagu in masid soo marka bixidan badal in sima soo marka bixidan in kaabal marima macayta sababta keenayda inaad manjiska allah ku bixin wa ana lakum maahirin sunnaday allah tuufiquu fi allah tuufiquu in adnan malkin nakuhum fi sabila ikht لله الله كربيس وسنانا الميراث السماوات والارض الى ريالك يغوك لا بخلي دول والله هو خالق كل شيء والله هو كل سبعان مخلوق ومخلوق الله اي اباكنه لا يس مكوي دعمت اقوى روحو ما كل جار ما المخلوق وقمه كي تيجه واخا هنوري هين حدا انا هيدوري ساعه هلوسي اي نشاء اوك تغا عقل كينه يهي علم كينه يهي سبحانه لا يستوي مصن من كميدين كحالاء من كميدين مسلمين من قدك انفق مالكو ذبه من قبل الفتح فرشدك وقاتل قالت الله بقى اللهم اي يوامان انفق من بعد الفتح وقاتلك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 مركي اللي قد يحفظي النبي صلى الله عليه وسلم سقالي التوانصر ينحقك مركي بسقالي التوانصر مرها مركي عسى صلحي بباقي وصنادي اللي حادي وهيشف يده هشيس كاس مركي الفاتحي وويقه أها سورة الفاتحي نقول صلى الله عليه وسلم قولوا وين ومسلمين طقواها فرصة وحيناها الاندهابية ويعني كفة إليسته قاولت لغاد نوعه ليه واما كفر الشديده والله بس نكتب لحي صنادي يستداده أصنعه wa saabi koob iyo laba tanaad bisada marka laga soo tiriyo marka asan ma kala farto ka sarree 80000 oo hijriyada ma kala farto lama baqoonay ku ciib ahadiis laakiin maxad aanu fiido fadhiga la sheegay wa suufiideebi marka ilahay weyn uu xuleeyo subhanahu wa ta'ala ayaafkan dadka diinka ilaahay cihaari yonnaa to da bahshay iyadakii fadhiga kadib maal koo diinka alla ku bahshay ee jaaadi ilahay yakti sa kamasni la kala wada jan waliyo waxa keenay oo kala sare mariy waxa keenay oo kala sare mariyay waqtigaas koho khaasatan sulh al-hudaybiyyah qaha muslimiintu iririy ku jireen باهد الله تمرك الدين كأن الله تضحي يوره أو هانتدى الله رو نفى الله رو مداني إيه قف هنا مدعي الكريم وقتكاس دماعين أمد أوروه يا عزوه يا مرح نمت جاريدا قف هنا الدماعي يا مدعي المسلمك قف كمالكاس انتدى سبحين ايه نبتى سبحين ايه وحكة وأبو بحكة إلا ما أركو إلا رضي الله كان مغضم ماهن حالت أذك ماركا ماركا بل، خ Virsikля فُحِي كُن فكّريَة ، إن لبه ترتيرا مسلمين أ серьالي وهو سُمة إِن لhedه ترتيرا فتحني Antán Pearl Seahul年닝 in Bitha Thinro Church m GA Shorttarii أوراق في الخشعر لحظه واستمره ، لحظ د Stовалؤboutim Each ст Kay nossa plane A حظه الوحيي CoySTE lady ba Nataay' لكن تعني Nouك it wewari لكي فعلها ، نحصل estoy huyde إذا التأكيد أظن central لحظه ، Ngiermati Mishr اقوى الى اسيه لكن فكر كبد مسلمنتي وازوري او وضبناي هلان دقالاي هلان دكي قبل قبيله اصول اسلامي ماركاس باهدي يا ليسي مسلمنتي هيستا وا يرا صدقاده الى انك تستر الله قبو يا قلبك الاخلاص كو لبداس اجر كويناله وقتك او برواق اذاك اي ورنم اي سيهي صدقه لا بخييو اي وقتك عقبرركه بادكو بابا اي صدقه لا بخييو مسلم شغلكم له اه شغل الصراف سك اترنم ما وقت المسلمين تو ازورين او وودو وين ليين قكو جهادكو غلو اي مره المسلمين تو حيلك كوكيران kok ka ilmi ga aqina ee diinka dabka u sheega iyo markay waxaanu xadiis saxiix oo ku sugnatay suluuxudayriye inuu yahay inuu cusaydo waxa ka mid ah nabiga inasuban sallallahu alayhi wasallam markii makka la furtay oo uu hodoray eeden eeden kaasoo madax ku uga dhigay qalif ibnu walid wuxuu u dhigay wuxuu u tiray qabiilay labi عبدالله بن عمر السابقون الأولون من المهاجرين هو سيفو جريد حتى نحن خالد و قرد و سوى إسلامة مدح لغاية نعم دقال الله سعوده اشقو البطلاء اسكالك نعم كامل ما او يهو غاوية دقال سقال لغاية و مدح دقال <سؤال> كالغاية <سؤال> مرقا نعم تقول لغاية حب النار باكي لغاية إنه إسلامة لغاية لكن هو أقوه إسلامة و إسلامة و إسلامة إنه إرادة مرقا مرقا مرقا مرقا تشتريه لذلك هذا هو واقف وحي مطلع تشتريه هذا هو ورقا تشتريه ونبي صلى الله عليه وسلم وصحارة علي رأي له صابي وعي شخ دينك أبو ذكتك دي صابي صاب صاب صاب فلان دعاية دعاية فلان هل ساب فلان وحي ساب لأنه سلام قبل مرقا ساب ساب ساب ساب man ana islamana ka go'a aslamna wa fami way firya maka khalid bin walid wa min martul sallama me fami lakin abdulrahman bin alauf wa fami khalid asar ma raho wotul malha ala gura hayta sabahna anago sab ymina nago yir islamni ah Haddaan Islaam uu ilaawayo ay waqo. Ma ka xaliin madamo min ameerayniyahi. Hogaamiyayaasha Islaamka nooga soo horeeydeen TIED isugu ka meeteegida maruu. Hogaamaha maalmihii Islaamka iga horeeydeen ما ذا الله شيق ما كذا صلى الله عليه وسلم ناوي كان ما لو شيق كلمه فيريري خا جماعه مالمان نغ سو رييدين ما ناسو كانه تيغيدو قرماينه كلا الاسلامي اه عبد الرحمن بن عوف يوا سابقون وضف في هر خلف نا قامو الاسلامي صلح الفيريبيه مكفر شهد دي لا نبي الحيري صلى الله عليه وسلم ماكي حدا كلمة دي احمري عبد الحاني بن حافي يا خالي لا تصبوا أصحابي ايدي فيرهم لابدو وابدو السحابي لكن واكل الدوية المصر رجي صابقين تعمل الله نبي الحيري لا تصبوا أصحابي وحكيش يجنم أصحابتي وكوه صابقين تعمل نفسي بيد لو أنفق أحدكم مثلا وثد ذهبا ما برقى مدى أحده مصيفه Inahei vaakumaranane me sebejõudu ega ega ega ega ega sekundu. Kofi rikkamid, ajulahalamata. Ja akardi rikkamid, ja sahara, ja ega luktu kuh. Läkis ta Hadad burt, hadad Hal kombo. Orangi, hoor, bakedan, ja Allah, see on kombe, Ma وقت قديم خريريقه كو جيره لا بخيو قيمه ايره بورته وخط دات كان يقانا ماشي واحد انا ميريكينا فدوب كيلو متر يصادفوا فدا هذا جيسكا سوقي كيس داك تا ايركا ايره كو ضربا لا نمو واحد الشيءنا درك يسكداي بورته تسهل ابو sidiyeena qonaaydo oo maabu xushay akir zamanka marka biintu xiriiriga منكم كا من كان حال ايركم ديهم من من قبل الفتح فرصد مكه انا رسول الكريبيه قه او ما ترك غلال الله دقالم ايا ومن انفق من بعد الفتح وقاقف تكي مالكي سبحيهي فتحي كدي كد. غلال الله دقالوا الله اولائك هو هوريك اول وقت يريري مالكونه بخيي قعده لا دغالمي اعظامو ايجا وينن بضان درجهت در حقه درجته من الذين كو يكدر چوي ان فضو مالكونه بخيي مين بعد اي من بعد الفطح فطحك كبدك كو سو يكدر چوي اله البركه الحديث فيه ويكدر چوي او وقافل دغالمي دك بعد الفطح مالكونه بخيي وذا <ودي> قال <كامل> الله باي قوا جوين انت لكماسبي ما هي له قوا الا يهباينه او اي قادير الوفميله انتس الله لكماسبي ام وذا ذي وكولا ضمان قال دي قتل مالك في جهه دي اي بعد الفضح مالك في جهه دي وعد الله الله يقول بلنقابل الخصم جنبي هناك بعد ما والله الله نبي ما تعملنا واحد صمير دا خبير ومدح بجا قراء صدقته سرر واخا اد قرينه دا وقتي اد كوديدن ميشا ق دوراتك واخا د اسيغو قفلبا ابالكي سا سينيه نم واكم ده قفكي الذي قفكي يقرض الله الله انا هنايا الله ديمينيه قرضن اما اما اما ديم وسميت قرضك سو حسن وناك bir marka sadaqada ilaahay dartiis aad u bixinaydo aa ilaahay wuxuu leeyahay waxay ka dhiganta haydeen aad labaxdo ma aha xoolaa ka baabay xool qasaray ma aha waawu aad u labaxdo dib kugu soo laabmay maxayna qofkaan maal ka wujiclaaya ka qaaday allah rilladiisa ka qaaday rillada rabbi u balba ma aha dadtu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 يروع ربي سبحانه من واقمذا يقف كي الذي يقف كي واقما يقرض الله الله امهنا قرضا اما اغاهو حسنا وناكسه او فيضاعفه مكاسبه الا لاو ثوابك لو تقص الا لاو امنوكم ايه بالله الله ايه ورسول رسول كيسركم ايه وانفقوكم بهيه مما مالك وحكمده شعلكم الله روينين كذبكي مستقلا فينا كواللوغا قليل فيه اليه فيه مالك بحليسه فاللدين الدادك امنوا حقكم ايه منكم ادينك حالين منك كمدهين وانفقوكم بهيه مما خوّلهم الله ويهي الاسي الوحكمده لهم حدوثونا ذي بكاس ajrun ejek ejerku kbiru wainam badan wama allahu mahin subna bay لا تؤمنون حال أبنى هميني بالله الله والحال ما أبنى هميني الرسول الرسول يدعوكم من الكبيره لتؤمنوا إنكم أيضا بربكم الربجين والحال الإيمان الكبير الرسول قد أخذ الله رأي إن كغطادي ميثاقكم بلنكي من لبك الصناع وأبلا إن كغطادي بأنه ربكم لا إله إلا هو رسو بربكم اوهري قالوا بلى اطرابيك ان كنتم هدى باتين مؤمنينك وحاقكم عينها اي يوما من الايام فالآن احرى الاوقات ان تؤمنوا وقت قانا ابوها ببعينة مؤمنين رسولكم نكو يرى لقيام الحجج عليكم هاي هو الله الذي وامدك ينزل كسودة على عده الدونكيسه كوركيسه آيات آياده آياده, آياده بينات عدعب عد ليخرجاكم سي الله الذي انكرف من الظلمات المجديالك كهلك يا قفرك يا ضلالك إلى النور نورك علمك يا حرومك يا وإن الله الله للرؤوف وامد تريد بدا بكم إذن كيمن تريد بدا رحيم وامد نحريس بدا بكم إذن كيمن نحريس بدا وإن كيمن نحريس بإنزال الكتب وإرسال غسل وما الله كمحاينين سبنا الله تنفقوا في الله تنفقوا إن أبنى المالك نكون بحين في سبيل الجد كالله ومحسرت أي إذن كيسرنا التوقير وقال الله والحال مالكائنات ما بحين محاين كوغ سغناب لله الا كربيس او او سغناب ميراث السماوات والارض اريالكا يبوك لا بخلي دوده لا يستوي ما صنع من كردين خالا اير كمديين من ضقي انفق بحي مالكوده من قبل الفتح فَرَشَرَكَ او وقافا قالوا الله دع الله معي اي يوم ان انفق من بعد الفضح وقافا اولئك كوا فضح ركوه مالك ربي هي قالوا لنا لجي هذه اعظم وين انظر درجه حتى من الذين كوين كوين انفقوا مالك ربي هي من بعد من بعد الفضح وقافوا قالوا دع وقلوا الطمأن لربابا الله الله او بلغ قادي الحسنى شهدونه والله الله بما تحملون وحد سمين ايضا خبير ومن حج وقالوا من واكما ذا قفكي الذي كي واكما يقرض الله الله امانه ام الدين قرضا ام اقرب بحسنا ونقسم اف يضاعفه فوابك الى هي الا لا له قفكا وله وله قفكا وسحر اسنا اجر اجك كريم وعظما يوم مال نبو امط على شيخ الدير ترى اثار المؤمنين ماك المؤمنين ظاهرا وباطنا والمؤمنات قبلهم ميات كه ظاهرا وباطنا يسعى حال اوصعنا يا مركضا نوره النور كودي بين ايدي مرتودة وبأيمانهم مجيال كودي وَأَيُوْ قَالُ اللَّهُ وَحَنَ الْوَلَيَّهِ بُوشْرَاكُمْ بِشَارَ بِنَّهِ اليوم أمام تلينين بشارينها كانتهم وبرجتهم برحاة ستجري أي قل من تحت الهوستين الانهار وبيال خالب دينا حالة كوار الضمطان فيها برحاة بحدودة ذلك إنشان الله قراله هو رأه. هو الفوس والليبان ليبانته العظيم وينهم بضان يوم أماما لنبيه ومداده الشيخ يقوله رب الع... يقول المنافقون يوم النبي امضى الشيء... يقول المنافقون رب اورك قالده اليه والمنافقات بورك اورك قالده اليه من لدينا بكن ايه كليه امنوا حقكم اينا ظاهرا وباطنا onduruna anna suge maktavis ambuhulqadane min noorikum noorkinna ankkaduhulqadane kile vahe lukulayya Mustafa lallahu ma'amena kile vahe lukulayya eritji ullabta waraakum gadeelkin ullabta falta misukerkadie noora ifteen faduribah vahe بينهم بين الفريقين لديك خطي حدود بصور درب درب يقول له درب بعض الباب عسو ابن عدى الباب قاضمه فيه بعض منك دهديس الرحمة نحريس عقوس بانتا يچنع وظاهره الباب الدشيس من قبله ظاهر كجهديس العذاب العذاب عذاب كي أكسوه ينادون منافقين تواحيوا بواقيا هم مؤمنين تواحيوا بواقيا وحيريه عالمناكم ميان من أدونك آخرين معكم لتشركين وننن الله تكترين قالوا مؤمنين تواحي ريه بلا إن أتنامه نسكت دواب نلتشوقتين أدونك ولكنكم اذنك فطنت موقف ما انفصكم الففيلكين وقربستم وعدن لسوبتين الحق و... واهله حق يئكسبه الدوائر بلا يوين كوريغا يماصيرته وريغيده اياك لسوبتين وقربستم حق يادكسبه الدوائر بلا يوين كوريغا وارتبتم وانا كشكدين بالبعث بعد الموت مارك الله تنتو كدب إلا يسمون بحناينا وكشكدين وغردكم وحائل كددي الأماني هدي الدليار حتى جاء إلى قيمة أمره الله أمرك قاله الموت كأه A 부ü toda, kib mis다가 tehe jaelimu, ori Allah älーダ, boxen нагulab saattab naa, И juhu littlefilles ateu ja u нужен ka,ي vai tehelle liigimesi ma nui olefšeid tee第三 كفارو قالو ليه باحرا وباطرا ومئواكم مشبه هنا اذا النار النار هي نار ث مولاكم انكم منافقين يا قالو واما انكم وبئس وحانا باري هذا المصير ماله احد الله سبحانه وتعالى كنوشيغ يا مالين قيامها بكي ان gaarahaan munafiqiin ta iyo mu'miniinta gaalada caadiga waa la yaqaan mu'miniinta iyo munafiqiin ta laakin aduunka lama kala yaqaan waa isku dhex jiraan laakin ilaahay wuxuu sheegay in لم ديليك خلوه بالا ماكني اكرو مسلمن بما الله العلي نعمه وانا ادي الكليل قالوا باي هوس كرو ودان سيرتا مسلم كيوغد بيين قالوا ده واخا ويهيان افكارته اي نشرينيا قرن قشده كوفي ججليين اسلام كيو قرن قشديس اي نخيبيين اخلاق و اي ايمان كاي لا دغالمان شرطه اي كفر و اي نفاق اي فافيا aril fasma ka wax ay wixaan dad aqul bama oo aqoon in ewod qule u ma ay san ku diina hene ka dhaxay karaan dad fas ota barka ka qajibshey haddana ay ogaagtay Ilaahay wuu ina subhanahu wa ta'ala marka arifas loo sheegayay dagaarta iyo khiyaana wad haqiiqadooda naftooday ku dhixdoonta naftooday ku dhixdoonta waxa dhaxaya marka qiyaamaha laa ada xadiisa malawasiina wixii muslim sheega jire munafiq ya mu'min mistulba malawasiin istin ka soo cusaa maralla makasiraat ka dishiisay leestaago ay munafiqiin ta hal marka dambe san haa waru ka dambe mu'minid ha ka waaxsanay napa marka arkaan dadkiisa cayaa ka dambe haya ka dambe haya ka dambe oo waxa weeyaan sam sam sam بدو وحويا وحو وحو, وحو, وحو, وحو اشدال مال الى بريه ما من الفوق تيي نيت وحا اشدال ميل دخه قف يا ايمانكي سالسين ربنا اتمين لنا نورانا الاو نوركم هوما است لو هنجدني ايلي منافقين تين سمو كيري بعض عامه وحي دا دا. و هذا بي طوش اكثر تطق راسه على الطوش سيتو كان وديتو من كيسه لو راسه دا عاميت عاميه تاسا كيتور امه مفصل واحد هاني نور كاقر انغه لمي ما هم لو كارو كل امبا هذا راسه ان شاء الله كو اركا عليك سلو ان سلوكي دا واخما ما وجيب دا ان قالو انتو ما ان شاء الله طاق الا عا راه وجيري ماكو اكثر habiga wuxuu haddii u dhigmi karaa iftiinka iyo hooska mid kaan muraafaqaa marku noorku ka darno waxuu arkay maal ah faasna sabule Makkah fiiri makkiga iyaga ku soo laaraana makkasi waxay leeyahay muuminiinta waxay leeyahay waraha مركا سيناي ماشي حقا هيب اونال كلو ماشي كولاتي كاسوقات اه وا مكي و اي سمايه ماشي خوها باين سيلي كاسوقات مرقله مكاي تغان اي انت لو بيو بضكه مؤمنينتا ايغني جانام لوو دايرين دربي لاخمرينها كونر تشاي مي فيكي خلاص اه مركا مكاي شرط يا شيطان ما راك كشقين waaqr qofoyna kumaadan yahay aqeedada iyo diintooda ku cirib gooynaydo ogoo maxay aruxu soo laabana waxaananalku keega deyn doonaa meel كل إيا كلبا بك اسمت أحا وقلب إيا ظاهرة يسكر حقه الرميسما اسكو سيء حقه الرميسما والمؤمنات قبليهم مؤمنات ظاهرا وضادنا يسعى عال وصعنا يمورهم نور كودو بين أيديهم ورتودة وبأيمانهم مدكيال كودة لبدا سوكا صعنا ويقالوا لهم بحلوليه برشناكم بشاردين اليوم ما انتنا لأنكم بشارينا جنات و بيرك بيرها سوى تشري من تحت هورسة الانهر وبيان ما انتا وحدكو بيشارة سطان بيرك اي وحوين اي قضاء اي وحلش اي صنع نفط محط بحيث اي كوية خالي دين حارف فيها بيرها بحيث او عبنان كدبني وذلك دخول الجنات والخلود فيها ان جنات انتلق لغو وارو هو الفوس والليبان ليبان تاسو وين انبتق؟ يوم معلم نبيه مدادة الشيخ يوم دهور الكبه دلو يوم معلم نبيه مدادة الشيخ يقول قلبه الدولان المنافقون رقع أوركا قال لبها افكا مسلم اوركا قال تبكي مسلم كاها لكن قلبك عن ما يسمعي والمنافقات دمك اوركا ay afka umu haqqa ka sheegay ee iimaanka qalbigeena uga ku leeyihiin aamanu haqar humayyak marka nalku ku يا خضها او ملائكه طلب قلبه والي المؤمنون او الملائكه اي خضها يرچدو لافا وراءه دلالك من الله تمشي مشي سنه مطحص سلطان النور كلوقيبيي ها كل انت لابا تان قبرك كبخدان ادويه تقتان واشاي مستحييل اه واشاي مستحييل ديي هاد الويرن تاط هو دا كو اردو او ارك ققته ارد واحد واحد ساسو قاط معنا واحد دل اودين وي ها واو مورال شك سوما تشيد ويتهاكم وحيلين طلابات ادوييده ادان و خوين اندري سو سميه و خوين ريباي كاسو هره نوك حجا ومقلوقاطه خلقن ووحن اصغر فعل الفوليه مشاركه مالنا ولاغو خيمنه ولا مشخه يسمع مشاركه مال كان لغو قادمه ادويه لغو سو شقي اي هوردا سو شقي هدا المشاركه سايسا يقول اي ريكه اولطا وراءكم جلالكن اولطا هذه نور ونور هذه بردا سور هذه فطور يبقى وحللين بينهم بين الفريقين لا با دي فريق. فريق المؤمنين وفريق المنافقين وي. لا باب في فرت مهلهوده بسور درب عليه درب يعو كلامه درب يعو كلامه مهلهفته منافقين تجنب اي كو دابتن دبا قحوصي سيطقه مؤمنين تجنات الفردوس احلى اده درب جس الباب مسمره الباب كص بابنه غدي واظاهره الباب كدشيسه من قبله ضش حجهده او ضش او قرنكه العذاب هدف يكون وماشي مرافقين تيجرا ينادونهم ينادون المرافقين تيقيليا واضواقيان هم مؤمنين تيضواقيان ينادونهم مرافقين تي مؤمنين تي wa hay fasireedan nibi ah wi hay ku dhawaaqayeen fasire ama wa maqulu qawl min qawl mahduf ah awu hay ka yuraadun wa dhawaaqayeen hum minay dunwaqya wa yaquluna wahida laahim aradnakum ma'akum walay shirki namiyan anahin minino ha ma lo kala soocay hadee awal عالم نكمي امامها ما معكم الجركين في الدنيا في الجمعه والجماعات والكزوات وفي الحرفات ما نغني لتو جمعاده جماعه مؤمنين صلاة الملائكة في الجمعة يا جماعة جهاتك الملائكة شمع. شوبته غسواك الملائكة شوبته ضواك الملائكة عرفات الملائكة تقنيدين واصل الجور وارهم لكن مو كل واحد طري منه شيطان بهالشاط يقول لكم اجتماع غير ولا جوي ولكنكم ايدينكم منافقين ففطمتم وعد في ميدين انفسكم فيالكم وعد في ميدين بحال ولا جيده قال الامام البغوي فطنتم اي اهل الطموح وهلكتم في طمع حداد كثيره نفسي نايدنك هلاغي بين والكفر قد كرهتين واستعملتموها في المعاصي والشهوات نفسي نايدنك كرهتيه صرتوا اه كفر يا النفاق قد سيدي قلبك لا عيدك مرق قدان قلبك حق كروم نفتي إن الشهوات كانت ضرابك تانية معاصدة أدو المستقبل وتقول راحيني دين آه. أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات حافظكم ابن عويل فطنتم أنفسكم في ضرابي باللذات والمعاصي والشهوات إن أدو المعايا لك أدوهم كانت وحقي مني ولها ادوك شهوات كد نسعتي وحات ربط فيه وحات ربط ضاو وحات ربط دغيسو وحات ربط عين ماشي لكن تاسمع نفاق النفاق فيهم اه النفاق فيهم سكرت هذا وحاتو دقيقه تفسير كل واحد وين بقاو اذن كاملتي النفي ديالي وطربستم وكتكت بحال اللي وطربصتم وسبتم بالحق واهله حق اي ذلك سواك لا سبتم ادوائله بلا يويكه وريغا وحين شياطين بهذا المسلك ملچوبه marka sad mar wal waxa ilaahay sii jibteen muslimin taa iyo waxay wada waabadi doonaa wala gaalib noqdoona wala soo afcharid doona نصرينتا اي دين كودره دي بلد لسويد ها اسكا صبرنا وحويا ومردو وا لا قاري موقنا ها حق إيه إيه Imaan ka iyo toobad dib u dhigteen. Aa, Imaan ka ويددكتين و ايه اخرتم التوبه والايمان ومعناها اللباب وارتضتم واشكلين واشكلين واحد كشكيدين بالبعث بعد الموت ليس الصابحينها مر كلا ضنته اما سيب بنو بوتي ما بي ما بي نبي ست كشكي و بما دعاكم الي مرتين ما نبي لا لا شكيت و انكم غييره بحثينا وكشكينا طبعا هذا الرب و غرتكم وحائرين كديدي الامامين هدي دير يال وحايلين هلاجي منطقه وهدي ديلك محل لجهد هدي ديلك فيري قلتم سيغفر لنا وحديث جيت دي مال حلاقه ما نو قافه الله واغفر الرحيم اا امامك السامي الله واغفر الرحيم ما عدنا نيتر الله شديد العقاب منكم بس نيتر اا نفس المركي حمام تاصعوده قفكم مؤمنك واجه وحك وانه يراهده الله وي شديد العقاب يا اعد انه الدونك الدو عقابه بو س اخر اي حد لكن ابي يوم عاصي سصوده ان وواحد واحد طريق جهنم اه يا كوشريره ضافه اوف دي خيره يا فاء الى غيره توبته يا كوشيغيد دينكهس حتى جاء الى رويه الامر واي امرك الله موندكه او وقركم وحائر بالله الله انكم كدي القروركي كلي ربنا دي بت توبت كينه عقلها لاشيه لا بحث يا هوبا شيطان ربك كديي قال يا ما مانطا لا يؤخذ لغا قادما منكم اذنكم المنافقين تورك قالده فدته مراخ فروشو ولا من الذين كون لا قادما كفروا غارودى باهنا وبادر هي ناركم هي اولى بكم Hiya on nartha, munafa, guriga koha bong. Ma munafa. Ma ei guriga manassi kaua, kui ta on. on õige. See on õige. See on Bikum See on õige. See on õige. See on õige. See on õige. See on õige. وبئس وحانا بلائيا هذا المصير نقشو أن نأخلهم قال تعالى إله وحييري يوم معلوم نبيه مضى ذو شيء تراعب أركضه المؤمنين هجي مؤمنين تاه ظاهرا وبعدنا كركة إيا قلبة قلبك إيا ظاهركة والمؤمنات قبلهم مؤمنات كاها ظاهرا وبعدنا يسعى حال أصعنا يضاركه نورهم نور كودوا بين ألديهم هرتودة وبأيمانهم مدهيال كودة بشراكم يقالوا لهم وحلوليه ويقالوا لهم وحلوليه بشراكم بشارة دينة اليوم ما نتلعين كو بشارينة جمعتم وبيرق يدلي بيرها تصجر ايقن قليد من تحتها هوستيده الانهار والديال خالدين حالات قوارب طه فيها كنوين كحدوده ذلك دخول الشناطي والخلود فيها كما ان تلقوا ان لغو وار ال هو الفوس والليبا ليفنت العظيم وين كبان yawma malanab yawmada law shekh yaqulul munafiquna ragu urka galadahay bihi bona wal munafiqatu Dumarki urka galadahay bihi bona lil ladina dadki ay fudhihi bona amanu haqqar huneye unduruna nasuge maqtabis كيلا وحالوليه او المؤمنين تكوليهن اما ملايب تكوليهن كل اللعبة وراءكم جدال كينا كون اللعبة ليش النور كالو قيبية اما كل اللعبة فانتمسو كالرادية نور النور فاضري ضوحى الليالي بينهم بين الفريقين لباديكوه فريق المؤمنين وفريق المنافقين بحضوضوا الليالي بسور دربي دربي جاسو له دربي قباب الباب السبنة الباب كاسو باضنه قدهيس فيه باضنك بحديس الرحمة محريس أي كسو أنت وشمده وظاهر دوشيس من قبله ظاهر كحديس العذاب كي يكسو ينادون منافقين تواحيون بواقيا هم مؤمنين ويقولون وحيريه أرمناكم معكم لجركين المياه معمهم في الدوية في الشمعة والجماعات في الغزوات وفي الحرفات موا نان اني ان لا جوين و سد حافدكم فصيريه قالوا وحي الى هذه بلا ان اننا لا جوين استبداي وانا لا جوين ولكنكم اذنك فطنمتم و صد ميدن انفسكم بالنفاق والكفر اكن في ميدن وسط و استعملتموها وحدنا شقه قدت نفسي من دونك كل معاصي و فاسا شاكا uga ditteen فاسا ان ان هلاكتي وتربصتم وحاد لا سوبتين بالحق واهله الدوائر حق مصيبه أياب اي ايلكيسي مصيبو ان ك وريغاك لا سوبتين اما وتربصتم ديب ايابودتين بي ايمان والتوبه اي اخرتموها ديبو دتين واش كيدنو بالبعث بعد الموت كشكدا ما بي قلنا باللي غادي ساتشكدا وحا ويدي شيغيات كشكدا وغرتكم وحا ان كدي الاماني هدي ديالك سيغفروا لناذ كلاهيد حتى جاء امر الله الى امرك الا أمر اويمد الموت كاين ييمد وغرتكم وحا ان ككدي بالله الله الغرور القرور شيطان جيغيرا فاطمه فاليوم مانت ما لا يؤخذ لغا قادما منكم من منافقين تحدين فديته مرخصه ولا من الذين كون لغا قادما كفروا غلو بي باحرا وباضنا مأواكم شذور ينهيدن امر ونارطه هي نارتم مولاكم وامض انكم هبون المصير ملوه الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم بارك على النبي محمد